aydat bala yahelal shuftin jawam min bawadtli fuk thari inta talay aydat bala min bawadtli fuk thari inta العجل يا حسين بس العجل يا حتى القمر ها اليوم واقوف حتى القمر ها اليوم واقوف يباوي والفرح كل اليوم لخصك يا انا متعنسوب والناس باقت ورود وياس جايب وجان جايب وجان من القمر موجود عايف سمانة متعن راد مراد من شاب أقول سجاد ما أخذ مكانة ما أخذ مكانة مو قمر شف نثنين بس العجب يا حسين مو قمر شف نثنين بس العجب يا حسين حتى القمر هاليوم وقف يباوح حتى القمر هاليوم وقف If I win فلا ينقا ازدر والحزل بالناس صدقني من الطال ما حد قدر ينساك جا كلنا حبي اناك مطحنا بشكال مطحنا بشكال لما انت علي اناك يا سيد اليهواك لا تروي ما حتينيك شنون وانت احلى مع كل كون وانت اجمل اهلال, اهلال بايعنا بالجنفين بس العجب يا حسين بايعنا بالجنفين بس العجب يا حسين حتى القمر هاليوم واقف يباو حتى القمر هاليوم واقف فرحة نهاي العين بس العجب يا حسين حتى القمر هاليوم وكوفي طاوية حتى القمر هاليوم وكوفي طاوية لجلك يا بول سجاد فرحتنا بالميلاد صارت بليف كل احنا مفتخرين يا من رسام تهدين يا احلى رسام Ya حلوزان يا سيدي لولاك لن نفتهين ما ناك لا معنى لسنام احنا في طريق الموت لما تعجبين بس العجب يا حسين بنحنا متعجبين بس العجب يا حسين حتى القمر هال يوم واقوف يبا وحتى القمر هال يوم واقوف يبا مرح <مه> اليوم ما كون في طاو ما مستعد الروح عنك بعيدة روح يلك الهبيدك دلالي لك عطشان ما رايدي انسان وحدك يريدك وحدك يريدك يا مالك الاحساس يا منحية الناس من الدم وريدك البسمة والأحزان والملك والسلطان كلهم عبيدك كلهم عبيدك باسمك عرفنا الدين بس العجب يا حسين باسمك عرفنا الدين بس العجب يا حسين حتى الجمر هاليوم وقف يباوى حتى الجمر هاليوم وقف يباوى استمعنا وإياكم إلى صوت كل من الرادود الحسيني كرار الموالي والرادود الحسيني سيد علي الزاملي الكلمات بقلم الشاعر غزوان العتابي كان على الإخراج والهندسة الصوتية كرار الموالي التصوير والمونتاج Ahmad Al-Zaydi Had al